وتأملا في حياة آخرهم حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينظر أيضا إلى القدوات من بعده من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو إلى العلماء سواء في علماء في علم الشريعة أو في علم الآلة أو العلم التجريبي أو في غيره يجد أن هؤلاء إنما صار لهم تأثير في الحياة وصار لهم وجود في الواقع وصارت لهم أحداث في الأمة بسبب أنهم اتصفوا بصفات اشتركوا فيها غالبا ومن ذلك أن هؤلاء جميعا كانوا شحيحين بأوقاتهم ويستثمرون أعمارهم ويعدون ساعاتهم عدا ولا يمكن أن يضيعوا أوقاتهم في أشياء تافهة وذلك أن الذي يضيع وقته في شيء تافه يشعر أن حياته تافهة ولقد عظم الله تعالى في كتابه عظم الوقت وذكر أثره فقال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تصينا فأمر الله تعالى باستثمار الوقت وذلك أن تعلم عدد السنين والحساب أن تحسب كم مضى من عمرك كم في هذا العمل وكم بقي عليك حتى تنهيه وكيف تستطيع أن تستفيد منه بل إن ربنا جل وعلا ذكر أن أهل النار يعنفون بعدم حفظهم لأوقاتهم فإذا اتغاث أهل النار وطلب العودة إلى الدنيا قيل لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي أولم نعطكم أعمارا لو كنتم من أصحاب الإذكار لو كنتم من أصحاب العقول والنظر والتأمل والحجا قال لو كنتم من أصحاب الإذكار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 فجعل الله تعالى حال أهل النار في تحسرهم على ممضى من أعبارهم في الدنيا لم يستثمروها في طاعة ولم يتركوا بصمة في الأمة ولم تزد الساعات التي مرت بل السنين لم تزد في إيمانهم ولا في علمهم ولا في تقواهم إذن لماذا تعيشون ما دام أنكم لا تستفيدون من أوقاتكم فقالوا لبتنا يوما أو بعض يوم انظر كيف كانت الأعمار التي مرت محتقرة عندهم لأنهم لم يستفيدوا منها وقال الله جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحصر المجرمين يومئذ سرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرا فدل ذلك على أنهم وإن كبرت عقولهم أو حاولوا أن يعيشوا بالسلساء فإنهم لا يمكن أن يشعروا بأثر الحياه إلا إذا كانوا قد استفادوا منها في أمر يرفعهم عند ربهم جل وعلا في القيامة ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على هذه الحقيقة في الحديث المشهور لما قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أربع ثم بدأ في أولها قال عن عمره فيما أفناه لم يتكلم أولا عن المال ولم يتكلم عن العلم ولم يتكلم عن الزوجة والأولاد ولم يتكلم عن حج وعمرة وعبادة إنما تكلم عن العمر وذلك أن الوقت هو الحياة فإذا ضاع عليك عمرك ومرت عليك ساعاتك سدى فاعلم أنه قد ضاعت عليك حياتك قال عن عمره فيما أثناء فيما قضيت وقتك من بعد صلاة الظهر إلى العصر قضيته في ماذا ومن بعد المغرب إلى العشاء قضيته في ماذا من الجمعة إلى الجمعة قضيته في ماذا من مر عليه يوم بغير حق أداه أو علم أثله أو مجد أسسه أو علم اقتبثه فقد عق يومه وظلم نفسه قال عليه الصلاة والسلام حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناء ثم خص جانبا من العمر هو مهم وهو فترة الشباب وهي قوة بين ضعفين كما قال ربنا جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء فجعل ربنا جل وعلا فترة الشباب هي جعلها قوة بين ضعف الطفولة وضعف المشير قال خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فهذا الشباب يسأل عنه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه حال في حال قوتك وحال فراغك وإن أردت أن تصلي طاوعك جسمك بقوتك إن أردت أن تكتسب مالا طاوعك جسمك ربما إن أردت أن تعصي طاوعك جسمك إن أردت أن تغتاب أو أن تضارب او أن تؤذي طاوعك جسمك قال وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به قال الإمام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الشباب قال والله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط الا بشيء كان في كمي فسقط وقيل ان شيخا كبيرا مر يوما بمجموعة من الشباب يلعبون وهو قد كبر سنه واحتود بظهره حتى مالا وجعل يمشي منحنيا فلما مر بهم قال له أحد الشباب مستهزئا تاخرا قال يا شيخ يا صاحب القوس يعني أن ظهره بتقوسه وانحنائه مثل القوس التي يرمى بها قال يا صاحب القوس هل تبيعنا قوسك فالتفت إليه الشيخ وقال إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن أنه تمضي عليك الحياة وتمر عليك السنين تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الذنوب ويبقى الذل والعار إن مرت عليك الحياة والسنين فإنه سيأتيك ما أتاني لذلك كان لزاما على المرء أيها الأفاضل أن ينظر في عمره كيف يفنى عليه وكيف يذهب وإنما النظر في حال السلف رحمهم الله تعالى سواء الذين برزوا في العلم الشرعي أو الذين برزوا في علم الطب أو علم الفلك أو غير ذلك من العلوم وجد أنهم كانوا أشح بأوقاتهم ودقائقهم من صاحب المال البخيل من شحه بماله وكان أحد الناس إذا أراد أن يأخذ من أوقات هؤلاء دقيقة أو ساعة كان ذلك أشق عليه من أن يأخذ من أموالهم حتى ذكر أن بعضهم بعض السلف كان يمشي في طريق فقال له رجل قف أكلمك فالتفت فإذا هذا الرجل من المضيعين للأوقات الذين أسئلتهم غير مهمة فلتضيع الوقت وربما كان سوف يتحدث معه في شيء تافه يضيع به وقته فلما قال له قف أكلمك قال لا أستطيع قال فما عندك يعني ما الذي يمنعك أن اتقف معي خلنا نسولف قف أكلمك فالتفت إليه وقال إذا أردت أن أقف فأوقف الشمس يعني كما أن الشمس تمضي وتتير علينا بسرعة فإني أعلم أن الوقت يمضي بحركة الشمس فلا أريد أن أضيع معك لحظة إذا أردت أن أقف معك اوقف مرور الوقت ولن يستطيع ذلك قال فأوقف الشمس وذكروا أن شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي رحمه الله قالوا كان يوما في مجلس العلم يكتب عند بعض العلماء قال فانكسر قلمه فعلم أنه إن ذهب يبري القلم ويجهزه سوفوته شيء من العلم ويمضي عليه وقت في بري أقلام فصاح وقال قلم بدينار يعني مثل الذي يشتري قلم الذي يباع بريال ينادي يقول أشتريه بمئة ريال قال قلم بدينار قال فحذفوا عليه الأقلام من شدة حرصهم على المال حذفوا إليه الأقلام قال فأخذ أحده وكتب به ثم أعطى صاحبه بعدها دينارا وذلك حرصا على أن لا يمضي شيء من وقته سدى يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر قال وقد ابتلين في زماننا بأقوام لا يعرفون قيمة الأوقات قال فترى أعدادا منهم يجلسون على نهر دجلة يتحدثون بما لا ينفع ووالله إنك إذا قرأت كلامه ثم نزلته اليوم على واقعنا تجد أن كلامه صحيحا مليون بالمئة يقول يجلسون على نهر دجلة يتحدثون بما لا ينفع كما يجلس بعض الناس اليوم يجتمعون ربما في الاستراحات من بعد العشاء إلى الساعة الثانية عشر ليلا او ربما خرجوا إلى بعض المتنزهات او اجتمعوا في بعض البيوت وينضي من عمره ست ساعات متواصلة من غير ان يستفيد من لا في امر دينه ولا في امر دنياه قال ثم يزاحموننا في الاسواق يقول ابن الجوزي يزاحموننا في الاسواق ويغلون علينا الاسعار يعني بكثرة شرائهم للبضائع قال وربما طلب بعضهم زيارتي فماذا يفعل الجوزي يقول وربما طلب بعضهم زيارتي قال فاجهزوه بعض الأوراق التي تحتاج إلى الخياطة والأقلام التي تحتاج إلى بري قال فأجهدها ثم أدعوهم إلى زيارة وأفتح الباب قال فهذه الأشياء لا تحتاج إلى حضور جهن عند العمل فيها فأعملها يبر الأقلام ويخيط الأوراق أعملها وأنا أتحدث معهم لأنه يعلم أنه لا بد أن يصرف وقتا فيها فلا يريد أن يصرف من وقته الأصري إنما يريد أن يصرف من وقت آخر يمكن أن يعمل فيه شيئا في لحظة واحدة لذلك لما ترجم ابن رجب رحمه الله تعالى ترجم ابن الجوزي قال وكان له مؤلفات عظيمة قال حتى بلغت ثلاثين مصنفة بعضها بالمجلدات زاد المسير وغيره من الكتب بخمسة مجلدات وأكثر قال بلغ 30 مصنفه قال ولم أعلم احدا صنف مثله وذلك لحرصه الشديد على أن يستثمر وقته والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الحسن الذي اخرجه الحاكم في مستدركه قال صلوات ربي وسلامه عليه اغتنم خمس قبل خمس فراغك قبل شغلك فراغك قبل شغلك قبل ان ينشغل المرء ربما بمرض ينزل به أو بولد ربما يمرض فيشتغل به الأب مرارا أو ربما ينشغل بفقر مدقع يشغله بكثرة التكسب وطلب المال أو ينشغل بأمر الأمر من الأمور مدام أن عندك فراغ علمت يا, مساعد ابن يا مجاشع ابن مسعده علمت يا مجاشع ابن مسعده أن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أي مفسدة نعمتان؟ مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فإذا اجتمعت الصحة وقوة الجسد وعدم الانشغال بمرض واجتمع معها الفراغ الذي يمكن أن يستثمره الإنسان بلا شك أن تضيع المرء لذلك هو غاية الفسران قال اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرمك وجعل عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه المسائل لاجل أن يبين أن هذه النعم إذا لم يستثمرها الإنسان استثمارا صادقا فإنه ربما وجد الخسران يوم القيامة ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كيف يستطيع الإنسان أن يستثمر وقته ما هي الأمور التي يضيع فيها الوقت لعلنا أن نطرح ذلك في الخطبة الثانية أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأعمارنا وأن يصلح أعمالنا ونجعلنا ممن لا تزيدهم أعمارهم إلا هدى وطاعة قولوا ما تسمعون وأستغفر الله جليل العظيم لي ولكم من كل دم استغفروا واتوبوا إلي إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه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 مع مقزم هذه الأيام التي تجيء إلينا وهي وإن كانت لا تتجاوز العشرة أيام لكنه يمكن أن يستثمرها الإنسان استثمار كبيرا وهي إجازة يستطيع الإنسان أن يستفيد منها في وقته حتى لو أنه سافر للتنزم يستطيع أن يستثمر ذلك ولو أننا حسبنا الساعات التي او الأوقات التي تمضي علينا ربما في أمور نحن لا ننتبه إليها لن استطعنا أن نجمعها ساعات لو نظر الإنسان فيما يمضي عليه من وقت زائد في أكله مثلا يستطيع أن يأكل في عشر دقائق فإذا به يدلس على مائدة الطعام ما لا يقل عن نصف ساعة أو ساعة مثلا ولو أنه اختصر ذلك ووفر ربع ساعة ثم اختصر من نومه أيضا مثلها ربع ساعة أو نصف ساعة ثم اختصر أيضا من بعض جلساته ربع ساعة ونصف ساعة لاستطع أن يفرغ يوميا لنفسه ربما ساعة كاملة يطور فيها نفسه يتعلم فيها العلم الشرعي ويقرأ أيضا في أمور متعددة وربما اكتسب فيها شيئا من المال يقول أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى صاحب المصنفات الكثيرة الإمام العلم شيخ من شيخ الحنابلة يقول وهو يتكلم عن استثماره لوقته قال هذا يتكلم عن نفسه يقول هذا ولا يحل لي أن أضيع من عمري لحظة قال حتى إني لأختصر في طعامي وفي لباسي يختصر في الوقت وفي نومي قال حتى إني لأختار سف الكعكي وشرب الماء عليه أختار هذا النوع من الطعام على الطعام الآخر لأنه لا يأخذ مني وقتا يقول لو أني سأكل الخبز واللحم تحتاج أن أقصع الخبز ثم أمسك به اللحم ثم أضعه في فمي ثم أبدأ أنضج هذا الخبز واللحم ثم بعد ذلك أبلع ثم أخذ خبزة ثانية وأقطعها يقول فهذا الوقت لو أنني أكلت كعكا ثم شربت ماء عليه هذا لا يحتاج إلى مضغ ولا إلى قطع فأوفر ما بين هذا وهذا عجبا لذلك أبو الوفاء بن عقيل صنف كتابه الفنون في ثمانمائة مجلد وتعجب تقول ثمانمائة مجلد وإن كانت مجلداتهم لا تتجاوز أربعين ورقة ذكروا في سيرة الثمانمائة مجلد لكن المجلد عندهم لا يتجاوز الأربعمائة ورقة ليس مثلنا ربما يصل إلى ستمائة أو سبعمائة ورقة لكنه مع ذلك يعتبر إنجاز في حياته أنه استطاع أن يستثمر مثل ذلك بل دخل بعضهم على أبي يوسف القاضي رحمه الله شيخ الحنفية فإذا هو يجود بروحه دخل عليه النوذكان وكان أحد الفقهاء المتميزين في الفرائض والمواريد قال فلما دخن على ابي يوسف قال له ابي يوسف وكان في الموت في مرض الموت قال له يا تقيم ما قلت لي يوما في حساب الجزات الفاسدة مسألة في الفرائض الجدة هل ترف ام لا ترف اذا كانت من طرف معين قال ما قلت لي يوما انت يوما اعطيتني الفائدة ما قلت لي يوما في الجزات الفاسدة قال سبحان الله وأنت على هذا الحال تسألني هذه المسألة الدقيقة في الفرائض وأنت على هذا الحال تموت قال نعم نتعلم لعله ينجو بها ناج بدل ما أجلس أتلفت عليكم دعني أتعلم مسألة من العلم أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها قال فأعدتها عليه إذا كانت الجدة من كذا ورثت كذا وإذا كانت من كذا لم ترث كذا قال وجعلت اعيدها عليه حتى حفظها صار ثم خرجت من عنده فلما وصلت الباب سمعت البكاء عليه واذا هو قد مات ايها الاخوه لذلك نحن لما نذكر ابو يوسف لما نذكر ابي يوسف القاضي يعرفه أكثرنا أو كلنا لما نقول أحمد بن حنبل الشافعي أبو حنيفة أو نذكر غيرهم من السلف الصالحين او من أنبياء الله تعالى ورؤسه و... ورسله نجد أننا نعرفهم لماذا ما عرفناهم لكثرة أموالهم فما أكثر التجار الذين مضوا و... وعفى عليهم الزمن وغطاهم التاريخ ولم نذكرهم ولم نشكرهم لكن هؤلاء لما يموت الآن من أكثر من ألف سنة ابو جرير الطبري توفي عام 230 للهجرة اكثر من الف سنة ولا نزال نذكره ونشكره ونستفيد من كتبه وتؤلف في كتبه رسائل اختراه تعلم ان هذا الرجل الذي عاش, عاش حياة استفاد منها واستثمرها فعلا الشافعي مات وعمره اربعة وخمسون سنة فقط فيزال ربما في مرحلة شفاقه ومع ذلك انظر الى كتبه وانى مصنفاته وانى علمه تستطيع ان تجزم أنه استطاع أن يستثمر كل لحظة مرت به نحن الآن أيها الإخوة الكرام كم يوجد من الكتب بين أيدينا نتمنى أن نحفظها واحد مننا يتمنى أن يحفظ القرآن وفي كل يوم يقول غدا سأبدأ وبعده فأبدأ لعندنا أهداف لكننا لم نضع خططا لإنهاء هذه الأهداف لو تسأل أي إنسان ما لا تتمنى في حياتك من أهداف لقال أنا أحفظ القرآن أنا انتهي من الكتاب الفلاني أن أحفظ بلغة المرأة أن أحفظ عمدتها الأحكام في الحديث أو في الفقر أن أفعل كذا هل وضعت لنفسك خطة تسير عليها فإذا بهذه الأماني لا تزال باقية في قلبه يتحدث بها يراها في كل في كل يوم أمامه لكنه لم يعزم مع نفسه أن يبدأ بها إذا كنت دا رأي فكن دا عزيمة فإن فساد الرأي أنت تردد إذا وضعت لنفسك خطة استطعت بإذن الله تعالى بعد سنة وسنتين وثلاث أن تكون مختلفا عما كنت عليه من قبل وهذا الذي يفعله العلماء ويفعله من برزوا أيضاً في غير العلم الشرعي من برزوا في المعرفة في الطب في الهندسة في, في غيره من العلوم كل هؤلاء وضعوا أهدافاً ووضعوا جداول استطاعوا أن يضغطوا على أنفسهم فعلا وأن يحكموا أنفسهم وشهواتهم حتى اостطعوا ان يحصلوا على اهدافهم اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا نافعين منتفعين اسأل الله تعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا اسأل الله ان يبارك لنا في اوقاتنا وان يبارك لنا في اعمارنا اسأل الله ان يجعل اعمارنا حجة لنا لا علينا اسأل الله ان يجعل اعمارنا زيادة لنا في الطاعات ونهي لنا عن المنكرات اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اذكر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا أنت اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا اله الا أنت انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب اللهم انفع بها العباده والبلاد اللهم اجله بلاغا للحاضر والباز اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا صحا غداقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير بار اللهم يا حي يا قيوم اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام إننا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل أرض من أرضك اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اهدهم ويسر الهدى اللهم قوِّ ضعفهم اللهم قوِّ ضعفهم اللهم من كادهم فكده واجعل تجبيره تجميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وتقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عمَّا يصفون